É uma mulher que me ومن اللَّهَ الله والرسول إِنَّمَا مع الذين أَنْبَأُوا Yeah. I <clears throat> <clears throat> What I That's who <تصفيق> <تصفيق> وَمَنْ يقاتل في سبيل اللَّهِ فيقتل سلقات في زميل الله اللذين يشكروا والمدفع <تصفيق> فينا من اللجات والنفاق A Lavinah Aujourd'hui, nous all You're <laughs> لم تر إلى الذين قيل لهم ولما كُتِبَ عَلَيْكُمُ القتال إِذَا فريق منهم يُرِيدُونَ من الناس كخشية قَالُوا رَبَّنَا إِنَّكَ جَمَعْتَ علينا هَٰذَا وقالوا ربنا لما كَتَبَ لنا القفاء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 وقع ربنا بدا لي my sound don't Thank you.